فما وصفه به رسوله تشبيها فالصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به وقوله فمن أبصر هذا اعتبر أي من نظر بعين بصيرته لما فعله من إثبات الوصف ونفي التشبيه ووعيد المشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول الكفار أحسن نقطع عنده هذا لأنه وقفنا على موضوع جديد وهو الرؤية ولعله من الخير والفائدة ويتمام للفائدة أن يتوافق الحديث في الرؤية في الطحوية مع الحديث في الرؤية في وصول اعتقاده للسلام قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله والرؤية حق لأهل الجنة بغيره حاطة ولا كيفية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 ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية أبدا أقصد من المخالفين الذين نفوا الرؤية طلاقا الذين نفوا الرؤية اهطلاقا يعني كذبوا ما جاء في كتاب الله تعالى وما جاء رسوله صلى الله عليه وسلم في الرؤية أما الآيات فكذبوها تكذب تأويل وتعطيم أما الحديث فردوها ردوها ردا يعني صريحا بمعنى أنهم لم يتوربوا ولم يتورعوا عن رد النصوص والأول من أنكر الرؤية الجهمية من الفرق أما من الأشخاص فأن, فإن أول من اشتهر عنه انكار الرؤية فهو الجعد بن درهم ثم الجهم بن صفوان وقد نسب انكار الرؤية إلى غيلان الدمشق لكن هذا لم يثبت بمعنى أنه لم يثبت عنه أنه أنكر الرؤية صراحة كما انكرها الجعد بن درهم والجهم بن صفوان وانكار الرؤية ناتج عن تعلق هؤلاء بالقواعد الفلسفية التي عليها فلاسفة اليونان وفلاسفة الصابئة الذين نهجوا نهج تقرير الأمور الغيب وغيرها بالعقليات وجانب سبيل الأنبياء الفلاسفة في العموم الأصل فيهم عداوة الأنبياء وما جاءوا به من الحق والشرائع الجهمية المعروفين ومتباع الجهم بالصفوان وأبرز ما عندهم من الأصول إنكار الأسماء الصفات وإنكار الرؤية وإنكار كلام الله عز وجل والقول بأن القرآن مخلوق والمعتزلة تبع لهم في هذه الأصول إلا أنهم يختلفون عنهم في التفصيلات فالمعتزلة تنكر الصفات ولا تنكر الأسماء لكنها تقول بنفي الرؤية والقول بخلق القرآن ونحو ذلك من مقولات الجميع الأخرى ثم قال ومن تبعهم من الخوارج يقصد بذلك أن كل الفرق التي أنكرت سوى الجهمية والمعتزلة أنكرت الرؤية أنكرتها اتباع للجهمية والمعتزلة تقليدا له فلذلك نجد أن هذه الفرق الخوارج والإمامية ويقصد بها, يقصد بها الرافضة الإمامية الرافضة الاثنين عشرية وعموم الرافضة ينكرون الرؤية لكن أشهرهم الإمامية فهؤلاء في إنكارهم للرؤية تبعا للجهمية والمعتزلة لم يأتوا بجديد حتى في أدلتهم العقلية ما سموهم بأدلتهم العقلية أي شبهاتهم وحتى في الإسلوب الذي ردوا فيه النصوصة وأولوها لا يخرجون عن الجهمية والمعتزلة بشيء من الأشياء والخوارج الذين أنكروا الرؤية ووقعوا فيما وقعت فيه الجامية في سائر الأصول هم الخوارج, الذين أو الخوارج المتأخرون الذين ظهروا في القرن الثاني وما بعده أما الخوارج الأولين فلم يكن هذا مشهورا عنهم كما أنه لم يكن مشهورا عن غيرهم بمعنى أن أصول الخوارج الأولى ليس فيها إنكار الرؤية لكن وكما هو معروف في جميع الأهواء أنهم تتجارى بهم الأهواء كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يتجارى الكلب بصاحبه بمعنى أن تستهويهم الأصول الفاسدة بسبب جدالهم للفرق الأخرى جدالهم للجميع المعتزلة فيزموهم بأمور عقلية لا يتفكون عنها وبسبب ما جبلوا عليه أو ما اتسموا به من المخالفة لأهل السنة من عادة أهل الأهواء أنهم كل شيء خالف أهل السنة يعتنقون لوجود أصل المخالفة عندهم وتبييت هذا الأصل واستصحابه في كل حال إذن في الخوارج اعتنقوا القول بعدما اشتهر عن الجهمية والمعتزلة لأثناء الحوار معهم وعلى هذا فإن الخوارج من القرن الثاني وبعده يوكلون بإنكان الرؤية وعلى رأسهم ومن أشهرهم الأباضية الأباضية ينكرون الرؤية والأباضية فرقة من فرق الخوارج الكبرى الأربع التي انفصلت عن الخوارج او تشعبت منها عن الخوارج انشعبت عن الخوارج بعد سنة 64 للهجرة خوارج كانوا فرقة واحدة إلى سنة 64 فافترقوا إلى أربع فرق الأزارقة والنجدات والصفرية والأباضية فالذين بقوا منهم في القدم الثاني من هذه الفرق الأربع كلهم قالوا بإنكار الرؤية الغالب ما عدا فئات قليلة منهم وكذلك الأباضية وإلى اليوم والأباضية تنكر الرؤية أو أكثرهم على الأقل لأن منهم من يدعي الآن المثقفيهم وبعض القلاب العلفيهم من يدعي أنهم لا ينكرون رؤية لكن يظهر لي أن هذا هذا منطق جديد قال به بعضهم حينما رأوا قوة أهل السنة وقوة الحجة معهم وإلا فالأصل في الأباضية إلى يومنا هذا أنهم يمكن الرؤية وآخر ما قرأنا عنهم وسمعنا ما كتبه شيخهم والآم فيهم أحمد الخليلي في كتاب له يقال له الحق الدامر أنكر فيها الرؤية وساق أذلة الجهمية والمتزلة في إنكر أما فكذلك ما كانوا يألفون هذه الأمور في إنكر الرؤية إلا في القرن الثاني وبعده في أثناء نقاشهم للجهمية والمعتزلة وعلى هذا أخذوا بمبدأ إنكر الرؤية وإلى اليوم وأغلب الإمامية وليس كلهم أغلب الإمامية يقولون بإنكر الرؤية على نحو ما تقول الجهمية نعم نعم ينكرون كل الرأيوتهم الجهمية ينكرون كل ما يتعلق بالله عز وجل من عباده من الرؤية أو كتكليم أو غير ذلك ينكرون حتى القلبيين نعم وقد قال بثبوت الرؤية الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين واهل الحديث وشاعر طوائف اهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعه وان يقصد بقواجب الكلام المنسوبون لاهل السنه والجماعه او المنسوبون لاهل السنه والجماعه يقصد بهم الاشاعره والماتريديه والكراميه والكولبيه والسالميه ومن نحا نحوهم فهؤلاء كلهم يقولون باثبات الوجود وكلهم من المتكلمين الذين انتسبون للسنه والجماعه لكن وهذا سيارد بعد قليل طبعا ليس في هذا الدرس انما في درس قادم انما سيارد التحاويل لكن انكارهم اثباتهم للرؤيه فيه اضطراب شديد جدا يتمثل في انهم اي اهل الكلام الذين اثبتوا الرؤيه اثبتوها بشروط زائدة عما ورد في الكتاب والسنة ومن هنا وقعوا في, في اضطراب شبيب قالوا بأن الله يرى يوم القيامة أو يراه المؤمنون لأبصارهم لكن بلا جهة فيقولون نثبت الرؤية بلا جهة أو لا إلى جهة أو إلى غير جهة ونحو ذلك من عبارات الفلسفين فعلى هذا يعني يعدون ممن لا يثبتون الإثبات التام الشرعي وإثباتهم إثباتهم في المبدأ لكنهم عند التفصيل لا يثبتون كما يثبت السلف بل لا يثبتون كما تثبت النصوص الشرعي فيضعون للرؤية استثناء وهذا الاستثناء أوقعهم في إشكال فلاهم قالوا بقول أهل السنة وسلموا ولا قول وقالوا بقول المعتزل واتفح رأيهم فوقعوا في الطراب كما سأتي تفصيله أيضا ممن وقع في الكلام في الرؤية الصوفية وهذا لم يرد لكن ينبغي التنويه عنه في هذا المقام الصوفية قولهم بالرؤية على نحو قول أهل السنة في مبدأ الإثبات لكنهم في النهاية يلحدون في الرؤية كما يلحدون في كثير من أمور التوحيد بمعنى أنهم يقولون بالرؤية حتى بالعين الباصرة في الدنيا حتى بالعين الباصرة ولا تصرفية يقولون أن الرؤية ممكن تثبت قلبية أو بصرية في الدنيا وأن الإنسان الواحد منهم الولي إذا وصل إلى درجة الفناء أو الحلول أو الاتحاد أو الوحدة بأنه ممكن أن, يصل أن يرى ربه بعينه وهذا ما صرح به ابن عربي صاحب وحدة الوجود فيرى أن المرء هو الله وأن الإنسان لا يرى إلا ربه في هذا الكون وحينما يرى نفسه فإنما يرى ربه, حينما فإن يرى ربه فإنما يرى نفسه هذه فلسفة طبعا لكنها راد بها الخروج عن مقتضى الشرع والقول بقول غلاسة السوفية وغلاسة الفلاسفة الذين يزعون أنهم يرون ربهم ويرونه عيانا كما يرونه بقلوبهم فعلى هذا نتحصل في أصل مبدأ الرؤية على أربعة أقوى المثبتون كما ورد في الشرع وهم أهل السنة والجمع والمثبتون لكن بشروط زائدة بدعية وهم أهل الكلام يقولون نثبت الرؤية لكن بلا جهة والقول الثالث قول الذين يثبتون الرؤية لكنهم يزعمون الرؤية الرؤية لبعضهم في الدنيا بالعين الباصل أو بالقلب وهذا ضلال مبين وكفر والقول الرابع هو قول الذين أنكروا الرؤية إطلاقا بدون تفصيل وهم الجهمية والمعتزلة ومتأخرة الخوارج ومن ومنح نحهم من الفرق التي غالت وسلكت الطريق الجهمية نعم وهذه المسألة من أشرف مسائل وصول الدين وأجلها وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس فيها المتنافسون وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مطرودون وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وهي من أظهر الأدلة وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا فتأويل نصوص المعاد والجنة, والجنة والنار والحساب أسهل أسهل من تأويلها على أرباب التأويل ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص يقصد بذلك أن الذين وقفوا من نصوص الرؤية مثل هذه الآيات مثل قوله عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة ومثل قوله عز وجل للذين أحسن الحسن وزيادة ومثل قوله عز وجل لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد ونحو ذلك من الآيات الصريحة في الرؤية يقول أن الذين أنكروا الرؤية وقفوا من هذه الآيات موقف المؤولة أولوها وردوا النصوص الأخرى التي هلا حديث إنما هنا نقف عند مسرة التأويل يقصد بالتأويل أن الجميع والمعتزلان لا يجرؤون على إنكار القرآن إنكار آيات القرآن ولا على ردها لأنها لم تأتي بإسناد إنما وحي والله عز وجل تكفل بحفظ كتابه فلم يجرؤوا على الإنكار الصريح للآيات وإن كان بعضهم قال قولا يؤدي لذلك مثل ما قال بعضهم إني أود لو أحك الآية الفلانية من المصحف وقال بعضهم مثل هذا القول هذه أمور مجرد عواطف لكنهم لم يجرؤوا على الإنكار لكنهم جرؤوا على التأو ففي سل هذه الآيات قالوا ليس المقصود بها النظر الله عز وجل وأتوا بأقوال كثيرة في المقصود لا يتبقون في مقاصدهم إنما فتحوا باب التاويل الشيخ هنا يقول لهم إذا فتحتوا في باب التاويل في هذه المسائل المتعلقة بالله عز وجل والتي لا سبيل إلى القول فيها لأن الله ليس كمثله شيء ولأن الله ثبت عنه ذلك فتأويل غيرها مما تتعلق بالغيبيات الأخرى والسمعيات الأخرى من باب أولى وإذا قلتم بتأويل الرؤية سهل على الناس أن يؤولوا حتى ما يتعلق بالجنة والنار والبعث واليوم الآخر والحساب ونحو ذلك من أمور السمعيات كالصراط والميزان وإلى آخره فيقول إذا هتحنا باب التأويل هتحنا لكل مبطل بل ولكل كافر أن يتأول هذه النصوص على مزاجه ويقول المقصود بالآية الكولانية كذا لأن باب التأويل هو فتح لباب الظنون في الغيبا وإن فتحت باب الظنون في الغيب لم تنغلق لأن كل إنسان له ظنه وكل إنسان يظن ويتوهم ما يبدو له ويخطر على باله من الأوهام ومن الأشياء الظنية فلذلك يعني لا يمكن أن يقال بالتأويل فيما هذه النصوص لأن التأويل باطل أصلا وقور بالظنون والأوهام في أمور الغيب وأمور الغيب لا مجال للظنون والأوهام فيها ولا مجال للتخرص ولا للعقليات ولا للاجتهاد والرأي لأنها غيب ولو لم تكن غيب أو لو فعلمها الناس وظنوا فيها ظنونا لما كانت غيب الأمر الثاني أن من قال بالغيب في أمر من الأمور قال بغيره من الأمور الأخرى ولو لم يلتزم احتج به غيره فلذلك لما أولت لما أول المؤولة في أفعال الله تعالى قال لهم الذين أولوا الصفات إذا أولتم في الأفعال جزمنا من أول في الصفات فلما وصلوا إلى الصفات قال لهم الجهمية ما دمتم أولتم الصفات فمن حقنا أن نؤول الأسماء فلما وصل إلى هذا حد جاءت الباطنية وقالوا ما دمتم فتحتم باب التاويل فنحن نؤول الدين كله كل الدين له ظاهر ونباطل حتى ما يتعلق بأركان الإسلام وأركان الإيمان وهكذا فتح ذا بالتوين وهذا ما أراده الشيخ يقول فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل لأن من, من تأول ما يتعلق بأفعال الله وأسمائه وصفاته ورؤية له ونحو ذلك يعني جرع على الله وتأول ما يتعلق بالله فجرأته على ما يتعلق بالمخلوقات من ذا بأولى حتى الغيبية منها هذا هذا الرد يرد به أهل السنه على كل من كاول حتى ولو في جزئيه صغيره يقال له انك اذا فتحت باب التاويل ما الذي يمنع غيرك من أن يزيد ثم الثالث يا عمر ثم الرابع يجعل الدين كله له تاويل ما دمت فتحتم باب التاويل فلا ينغلق ولا هناك ضوابط شرعي ولا عقل قاطع يوقف الناس عند حد التاويل إذا فتح الباب كل أول على نزاجه وهذا ما حصل في مثل أدلة الرؤية نعم وهذا الذي يفسد الدنيا والدين وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل وحذرنا الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم وكم جن التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية فهل قتل عثمان رضي الله عنه إنا بالتأويل الفاسد وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين رضي الله عنه والحرة وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على ثلاث وسبعين فرقة إلا بالتأويل الفاسد وأن هنا توشع توسع الشارع في مفهوم التأويل الفاسد ويحق له ذلك ويقصد أن التأويل إذا بدأ انفتح لأهل الأهوان يعول كل شيء من أمر الدين ومن مناهج السنة ومن سبيل المؤمنين وما عليه سلف الأمة وضرب أمثلة تبدو وكأنها بعيدة بينما هي في حق الحق أو في الحقيقة أمثلة لمعنى التأويل على بابه الواسل ليس فقط في السفات وفي العقائد بل حتى فيما يتعلق بالمناهج السنة فضرب أمثلة أولا في قتل عثمان رضي الله عنه الذين قتلوا عثمان حججهم الظاهرة لا تستهدف عثمان رضي الله عنه بشخصه فليسوا ممن قصدوا العدوان أو التشفي الشخصي لعثمان إنما تأولوا وتأولهم أنهم أولا حينما ثاروا على الثمان زعموا أنه أخلى بما, بما كان عليها أبو بكر وعمر وأنه أخلى بمبدأ توزيع الأموال شرعا وأنه أخلى بمبدأ توزيع المناصب والولايات ثم بدأوا لعمقون هذه الأمور في القلوب حتى شحنوا قلوب الناس على أمير المؤمنين من باب التأول وقالوا إن أردنا إلا الإحسان وإن أردنا إلا الخير وإن أردنا إلا الإصلاح بهم هذا التأول إلى ان استجازوا قتل عثمان رضي الله عنه وإباحة التم على أنه على أن هذا دفع للمنكر على أن هذا دفع للمنكر وهذا من باب التأول ثم ما بعده جرى بعد هذا القصة يوم الجمل وصفرين وهي القصة التي حصل فيها خلاف بين المسلمين فكل ما حدث من احداث، فيها إراق الدماء أو نحو ذلك كان بتأول فالذين قتلوا مثلا الزبير بن عوام أو الذين قتلوا طلحة أو الذين قتلوا علي بن عبي طالب بعد ذلك متأولة متدينين بذلك يقولون أردنا أن نريح الأمة من هؤلاء لأنهم أصبحوا أجل واختلافهم أدى لاختراف الأمة واختلافها فنريح الأمة منهم ونقتلهم هذا تأول هذا تأول وهكذا الفتن أصحابها دائما تأول ثم وقت حسين مقتل الحسين حتى أحدث بتأول من جهتين من جهة الرافضة الذين خذلوه تأولوا بأنهم يجوز لهم أن يخرجوا به أو أن يخرجوه ويخرجوا به على السلطان زعما منهم أنهم بذلك يقرون الحق في الإمام له وأنهم بذلك أيضا يدفعون الشرور والمظالم التي كان عليها بن يوميه كذلك الحسين الحسين رضي الله عنه بنفسه تأول في جواز خروجه بأنه يستجيز ذلك لمصلحة المسلمين لكن هذا التأول أدى إلى غير المصلحة كما هم علوموا كذلك قصة الحرة والحرة المقصود بها ما حدث من قيام احداث وشباب أهل المدينة ضد يزيد بن معاوية رغم أن شيوخهم واتبارهم نهوهم وبعضهم تورط معهم لأن الفتنة إذا حدثت عمّة الصالح وغير الصالح والكبير والصغير لكن في أول أمرها لم يشارك فيها إلا بعض حدثاء الأسنان وبعض الغيورين وبعض أصحاب العواطف دون العلماء العلماء نهوهم فلما واجهوا واجهوا جيش الدولة الأمورية وحدث أن الهزموا انتهكت المدين ووقع من الشر في دين الناس ودنياهم وفي أعراضهم وفي أموالهم وحتى في عقائدهم ووقع من الفتن والافترار والأهواء بعد هذه المعركة بعد الحرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل حتى قال بعض السلف إن المدينة منذ معركة الحرة لم تعد هي المثال الذي يقتدى به في السنة كان الناس يقولون في ذلك الوقت إذا اختلف أهل العلم في شيء فانظروا ماذا يفعل أهل المدينة إلى أن وقعت الحرة بعد وقت الحرة ذهبت ريحهم وعمت الصالح والطالح ومن شارك فيها ومن لم يشارك وقتل الأبرياء وانتهكت الأعراض ونهبت الأموال وفسد دين الناس ودينها وما ذلك اللي بالتأول الفاسد الذين فاروق قالوا يزيد بن معاوية فاجر وظالم ويحدث منه كذا ويبذر الأموال ويفعل, ويفعل ويفعل ولا يسعنا إلا أن نكون ضده وأن نزيل المنكر الذي حصل ما حصل وما ذلك إلا بالتأويل ثم قالوا هل خرجت الخوارج الخوارج استحلوا حتى دماء المسلمين جميعا بتأويل فاسد أخذوا النصوص وطبقوها على غير وجهها واحتسبوا بذلك دينا من أنج الله عز وجل كانوا يقتلون الصحابة دينا تدينا وكذلك المعتزلة هنا ما اعتزلوا المسلمين ما ذلك إلا بباب التأول لأنهم قالوا علماء المسلمين لم يكن عندهم من العلم وإدراك الحقائق العقلية والفتسفية ولم يكن عندهم من الثقافة وإدراك ما عليه يعني الملل النحل ما يجعلهم يدفعون عن السلام المسلمين فقاموا بمنهج كلامي زعموا به أنهم ينصرون الدين وينصرون الحق وكذلك الرافضة وبقية الفرق قال المؤلف رحمه الله تعالى <تصفيق> وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاف حقيقته وموضوعه صريحا في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل جلاله فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته ودعت وبحسب صلاته وتعديه بنفسه فانعدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار فقولهم انظرونا نقتبس من نوركم وانعدي به فمعناه التفكر والاعتبار كقوله أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وإن عدي بإله فمعناه المعاينة بالأبصار كقوله تعالى انظروا إلى ثمره إذا أثمر فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر وروا ابن مردويه بسنده إلى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة قال من البهاء والحسن إلى ربها ناظرة قال في وجه الله عز وجل عن الحسن قال نظرت إلى ربها فنضرت بنوره وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى وجه ربها عز وجل وقال عكرمة وجوه يومئذ ناظرة قال من النعيم إلى ربها ناظرة قال تنظر إلى ربها نظرا ثم حكى عن ابن عباس رضي الله عنهما مثلا وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك رضي الله عنهما هو النظر إلى وجه الله عز وجل وقال تعالى للذين أحسنوا الحسن وزيادة فالحسن الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم فاسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة قال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا ويريد أن ينجزكموه فيقولون ما هو ألم يثق الموازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخرى معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم روى ابن جرير عن جماعة منهم أبو بكر الصديق, منهم أبو بكر الصديق وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنهم وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقال الشافعي لما أنحجب هؤلاء في السخط في كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى قال لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليهم أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه أحدها أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال الثاني أن الله لم ينكر عليه سؤالا ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤالا وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين الثالث أنه تعالى قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى ولا تجوز رؤيتي أو لست بمرئي والفرق بين الجوابين ظاهر ألا ترى أن من كان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني فالجواب الصحيح إنه لا يؤكل أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي ولكن موسى عليه السلام لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى يوضحه الوجه الرابع وهو قوله ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن وقد علق به الرؤية ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب فكيف يمتنع أن يتجلى لرسله وأوليائه في ذلك كرامته ولكن الله تعالى أعلم موسى عليه السلام أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه ومن عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطره وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه وقد جمعوا بينهما وأما دعواهم تأبيد النفي بلا وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت قال تعالى وَلَنْ يَتَمَنَّوهُ أَبَدًا مع قوله وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ ولأنها لو كانت بالتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك قال تعالى فلان أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فثبت أن لن لا تكتضي النفي المؤبد قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومن رأى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد وأما الآية نحن نكتهي بهذا نسترجع قراءة الكلام على قوله تعالى قال لن تراني صفحة 213 نعود لقراءة لأن لأن سنقف عنده بعض الوقفات نعم أما الآية الأولى التي قال لن تراني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد قال رحمه الله تعالى أما الآية الأولى فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه أحدها أنه لا يظن بكلم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه بل هو عندهم من أعظم المحال طبعا هنا يقصد بما لا يجوز عليه بما يمتنع ولا يليك ولا يحسن كلمة الجواز هنا مستعملة عند المتكلمين يقولون لا يجوز عليه كذا ويجوز منه كذا ويقصدون بالجواز هنا الإمكان أو الوجوب وجوب اللي هو الوقوع القطع فقولهم لا يجوز يعني لا يقع أو لا يليد ولا يحسن فالمؤلف هنا أغاد أن يقول أنه لو كانت الرؤية مستحيلة كما يزعم المعتزلة والجمية ومن نحو نحوهم فإنه لا يعقل ولا يقع من موسى عليه السلام وهو أعرف الناس بربه بوقته أن يسأل ما لا يقع ولا يمكن أو ما, أو ما يقول مستحيلا لأن الأنبياء معصومون بما هو دون ذلك فكيف بهذا الأمر إذن لا, لا يظن بكلم الله وهو موسى عليه السلام ان يسأل ما, يسال ما لا يمكن او ان يسال المستحيل فسيما انه متعلق بالله عز وجل وهو من اعرف الناس بالله نعم ما لا يجوز عليه يعني ما لا يجوز على الله عز وجل هي. وهو عندهم يعني عند المعطلة الجهنية والمتازلة عندهم محال يعني محال أن يسأل موسى عندهم العصمة تقتضي العصمة من مثل هذا السؤال فبناء على هذا فإنه لا يمكن على قاعدتهم هم وأيضا حتى عند قاعدة أهل السنة لكن السنة يتنزلون في جدل على قاعدتهم هم أن يسأل موسى مثل هذا السؤال وهو معصوم فالمعصوم لا يسأل مثل هذا السؤال بمعنى لو كانت رؤية استحيلة لم سأل موسى هذا السؤال ولعصمه الله عز وجل من أن يسأل سؤال غير لا أكبر عز وجل لأنه سأل سؤال متعلق بذات الله الثاني أن الله لم يهكر عليه سؤاله ولما سأل نوح عليه السلام ولما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر عليه سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين أيضا هذا معناه أن الله عز وجل أنكر على نوح حينما سأل نجاة ابنه حينما سأل نجاة ابنه مع أن هذه مسألة لا تتعلق بذات الله ولا فعاله ولا استموال أصفاته ومع ذلك فالله عز وجل أنبه ووبخه كيف يسأل فجاث ويعلم أن الله لا يهديه فإذا كان الأمر كذلك بمعنى أن نبي من الأنبياء وعظه الله أن يسأل مثل هذا السؤال ونهاه فكيف لو كان موسى عليه السلام سأل أمرا لا يليق بالله وهو الرؤية. لو كانت الرؤية مستحيلة ولا تصح لا ما سألها موسى ولو سألها وهي لا تصح لقال له لا نبهه الله عز وجل بأن هذا لا يجوز كما نبه نوح بأن لا ما هو دون ذلك إذن فعلى هذا الرؤية ممكنة لكن ليس في الدنيا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 أجاب الله به لسؤال موسى يدل على الإمكان لكنه في الدنيا غير وارد بمعنى أنه ممكن في الآخرة لكنه في الدنيا غير وارد فالجواب يدل على إمكان الرؤية في الآخرة بدليل أن الله عز وجل حينما سأله موسى الرؤية ما قال إني لا أورى أو لا تمكن رؤيتي أو لا تصح أو نحو ذلك إنما قال لن تراني لن تراني ومعنى هذا أنه لن يراه في حدود طاقته الموجودة الآن موسى خينما سأل الرؤية بيّن الله له أنه لن يراه بمعنى أنه لا يمكن أن يراه وليس عنده القدرة والاستعداد في الدنيا أن يراه ولم يقل بأني لا أراه لو قال لا أراه لا أمكن هذا في الدنيا و ولأن لن تأتي مؤقفة بحسب الحال فإذا تغيرت الحال تغير الجواب كما سيأتي في وجه قادم وضرب الشارح لذلك مثلاً إذا تأملناه فتتعرفنا الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجوع هو أن إنسان في كمه أو في جيبه تفاحا وعلاقاه إنسان جائع وقال أطعمني مما معك طبعا هو ليس في نيته أن يطعمه أبدا فالجواب على أحد احتمالي لما أن يقول لن أطعمك فمعنى هذا أنه ما, ما, ما جاء الجواب على أنه لا يؤكل إنما جاء الجواب على أنه منعه لعارض آخر إما أنه هو لهاجه لهذه التفاحة أو نحو لكن لو قال الوجه الثاني لو قال لا يؤكل الذي معي لا يوكل فيكون الجواب غير صريح وغير جيد وغير مناسب لأنه يكون كذب عليه لكن حينما قال لن تأكله فربما أطمعه فلو كان فيه قوة لغتصبه وأخذ ما معه لأنه عرف أنه لم قال لن تأكله أو لن أعطيك لأنه منعه لمانع لكن إذا قال لا يوكل فربما يتصور أنه حجر أو نحو ذلك فالمقصود بالمثال إنه الفرق بين لن ولا في مثل هذا الجواب وهو أن لن تعني الامتناع لأني مانع عارض ولا في مثل هذه الحال تعني لو جاءت لا تعني الامتناع القاطع فلذلك لم يجد لم يأتي الجواب بأني لا أرى أو نحو ذلك انما جاء الجواب بأن تراني ومن هنا من خلال يتضح الفرق نعم الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا وذلك ممكن وقد علق به ولو كانت محالا لكان نظير أن يقول إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء هذه أيضا فيها غمور حقيقة وكل مكلام المتكلمين فيهم فهو محارات والغاز وأوهان لكن أحيانا قد اضطر بعض أهل العلم لأن يخوضوا في مصطلحات المتكلمين للرد عليهم وردها أو رد شبهاتهم وحماية الأمة منها بسألة الرؤية كانوا يحتاجون بمثل هذه الحجج وإلا فلن غير الله أن تكون مثل هذه العبارات ومثل هذه الأمثال في كتب أهل السنة والجمال فهنا في الفى الوجه الخامس أراد أن احتج عن معتزلة والمجهمية من في الرؤية على قاعدتهم على قواعدهم إلا في السلف لا يستعملون هذه الحجج ولا يلجأون إليها يكفيهم ما ورد في الكتاب والسنة ومواطئة للسلف لكن رد الحجة العقلية بالحجة العقلية يضطرون الاستعمال سلاح المتكلمين لرد عليهم فهنا يقول في الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقر وذلك ممكن نعم ممكن الله عز وجل لا يعجزه شيء لكن الله علق الرؤية بالجبل على واقعه الذي هو عليه ما أعطاه قدرة زائدة فلما علق الرؤية على واقع الجبل وإمكاناته الموجودة لم يتحمل الجبل التجلي من الله عز وجل وهذا من باب عطاء الدرس لموسى كأنه يقال يقول له إذا كان هذا الجبل وهو صفور صلبة لم يتحمل تجلي الله عز وجل فمن باب أولى لا تتحمل أنت البشر في هذه الدنيا ما لم يعطيك الله قدرة؟ لا تكون إلا في الآخرة وقد علق الرؤية به ولو كانت محالا لكان نظيرا يقول نستقر الجبل فسوف آكل وأشهر وأنا تعالى الله عز وجل لكنه عندهم سواء من حيث القاعدة أراد بهذا المثل أن يقول للمعتزلة أنتم تقولون كما يقول أهل السنة بأن الله عز وجل يستحيل أن ينام الله عز وجل لا ينام أليس كذلك يقول أنتم عندكم الرؤية كالنوم الرؤية في الله مستحيلة كما أن الله يستحيل أن ينام يقول للجهمية والمتد يقول فإذا كانت الرؤية عندكم مستحيلة فكل هذا الجواب الذي أجاب الله به موسى يكون نوع من العبث لماذا يقول لان تراني ولكن انظر إلى الجبل ثم ينظر موسى إلى الجبل ثم يندك الجبل ثم يخر موسى صاعقا ثم يستغفر ربه يقولون أهل السنة يقولون للجهمية والمعتزلة لو كانت الرؤية كالنوم لكان كل ما حصل لموسى نوع من العبث به. الله عز وجل منزه أن يفعل ذلك كان بإمكانه يقول لا أرى وخلاص تنتهي قبل لكن حينما قال لن تراني ثم قال ولكن ننظر إلى الجبل ثم فإنه علقها بالممكن لكنه ممكن في غير هذه الظروف وإلا فلو كان الجواب لو, لو افترضنا أن موسى على مبدأهم ما سألها الرؤية إنما سأل أمر آخر مما لا يجوز على الله هو لا يجوز بحق الله عز وجل كان يسأله النوم قالني كيف تفعل كذا فلو كان السؤال على هذا الوجه الذي لا يريك لا قال له الله عز وجل غير هذا الجواب قال له هذا لا يريك أو يا موسى لا تفعل ذلك أو لا تسأل هذا السؤال لكن نظرا لأن الرؤية ممكنة في الآخرة وهو اللي أطمع موسى فيها فكان الجواب له بأنك في الدنيا لا تقدر فقط وأن هذه قدرة الجبال التي أقوى من قلبك لم تتحمل فأنت قدرتك أقل إذن فهذا نوعا من الدرس جاء لموسى فيما يتعلق باستعجاله طلب الرؤية هو استعجله هذا دليل على أن موسى يعتقد الرؤية كما يعتقد سائر الأنبياء والمرسلين فلما كلمه ربه طمع فيما يصاحب الكلام طمع موسى فيما يعرف أنه سيتحقق يوم القيامة في الجنة استعجله فلما, فلما أدرك أو علم أن ربه كلمه طمع فيما بعد الكلام هو الرؤية فبين له الله عز وجل بأنها لا تمكن على هذا النحو السادس قوله تعالى فلما تجلى ربه للجبي جعله ذكاء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 ومن جاز عليه التكلم والتكليم وان يسمع مخاطب مخاطبه كلامه بغير واسطه فرؤيته اولى بالجواز ولهذا لا يتم انكار رؤيته الا بانكار كلامه وقد جمعوا بينهما واما دعواهم واما دعواهم تابي الجنف بلن وان ذلك يدل على نفي الرؤيه في الاخره فهثاسد فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة فكيف إذا أطلقت قال تعالى ولي يتمنوه أبدا مع قوله ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها وقد جاء ذلك قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي فثبت أن لن لا تقتضي النفي المؤبد قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله تعالى ومر أن نفي بلا بل مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا بارك هذا وصلنا إلى الاستثلال بالآية الثانية في معرض الكلام عن الرؤية في الكلام عن الرؤية بدأ المؤلف في ذكر الفرق التي أنكرت رؤية المؤمنين لربهم في الجنة ثم بدأ يرد على الجميع ومن ومنح نحوهم ينكر الرؤية وبدأ الرد في دفع شبهاتهم حول النصوص وقد استدلوا بآيات زعموا أنها دليلا لهم على أن كان رؤية منها قول موسى عليه السلام قول الله عز وجل لموسى عليه السلام لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فقالوا أن قوله لن تراني دليل على أنه لا تمكن رؤيته فلسنا ردوا عليهم بأن هذا أي نفي الرؤية المقصود به نفي الرؤية في الدنيا وليس المقصود به نفر الرؤية في الآخرة لأن الرؤية الآخرة فثا ثبتت ثم جاء المتزل والجميع بشبهة أخرى أو بآية أخرى لبسه بمعناها على الناس وهي قوله عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فقال لا تدركه بمعنى لا ترى وأن هذا يشمل الدنيا والآخرة وفي معرض الرد عليهم في استدلالهم بهذه الآية الشارح يمنة من الردود الجيدة التي نقرأها عن أهل العلم فنقرأها الآن بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين قال المعلف رحمه الله تعالى وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح ومعلوم أن المدح إنما يكون باستفات الثبوتية وأما العدم المقصود باستفات الثبوتية الصفات التي تتضمن إثبات كمال سواء كانت بسياق الإجاب أو بسياق النفي سواء كانت في سياق الإثبات أو في سياق النفي فمثلا النصوص التي وردت في تنزيه الله عز وجل كلها تدل على صفات ثبوتية مثل قوله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد ومثل قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم ونحوه من الآيات التي تنفي عن الله النقص فإنها لا بد أن تدل على صفات ثبوتية في المقابل كما سيشرحكم ويبينه الشارع الآن إنما المقصود بالثبات الثبوتية هي الصفات التي تدل على ثبوت كما سواء سوا كانت بلفظ الإثبات أو بلفظ النفي نعم وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا يريد بهذا أن يمهد للرد عليهم في قولهم بأن قوله قول الله عز وجل تدرك الأبصار لا تراه يريد أن يمهد بهذه القواعد ليثبت أن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية ولا دليل على نفيها لأن العدم المحط لأن قولهم لا يرى تشبيه له بالعدل فعلى الله عما يزعمه قولهم بأن الله لا يرى تشبيه له بالمعدوم لأن الذي لا تمكن رؤيته هو المعدوم أما المخلوق فتمكن رؤيته على أي وجه من الوجوه التي يقدر الله بها عباده على الرؤية فكانه يريد أن, أن يقول لنفاس الرؤية قولكم أن معنى الآية لا تدرك الأبصار لا تراه تشبيه له بالمعدوم لأن الشيء الذي لا يرى وهو شيء موجود موصوف مسمى له أفعال للآخره إذا كان لا يرى أبدا فهو غير موجود أو لا تمكن رؤيته حتى ولو بما يقدر الله به عباده عليه فإن هذا يعني المعدوم هو الذي يقبل الوصف الوصف السلبي المحظ لأنك إن نفيت عنه النفي المطلق قبل وإن عنه الإجاب المطلق قبل لأنه لا يقبل الوصف فمن هنا لا يقبل الرؤية أما ما يقبل الوصف ويقبل التسمية ويقبل الكمال فلا بد أن يقبل الرؤية لكن هذا راجع إلى إقدار الله عز وجل لعباده على الرؤية نعم وإنما يمزح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا كمدحه بنفي السنة والنوم المتضمن, المتضمن كمال القيومية ونفي الموت المتضمن كمال الحياة ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال ربوبيته وإلهيته وقهره ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال, كمال صمديته وغناه ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال تو توحده وغناه عن خلقه ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه ونفي النسيان وعزو بشيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته ونفي المثل المتضمن بكمال ذاته وصفاته ولهذا لم يتمدح بعدم, بعدم محض لا يتضمن أمرا ثبوسيا فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم ولا يوصف الكامل بأمر يشتركه والمعدوم, والمعدوم فيه فإذا المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته وأنه أكبر من كل شيء وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء وهو قدر زائد على الرؤية كما قال تعالى فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا فلم ينفي موسى عليه السلام الرؤية وانما نفى الادراك فالرؤيه والادراك كل منهما يوجد مع الاخر وبدونه فالرب تعالى يرى ولا يدرك كما يعلم ولا يحاط به ولا يحاط به عنا وهذا هو الذي فهمه الصحابه والأئمة من الايه كما ذكرت أقوالهم كما ذكرت اقوالهم في تفسير الايه بل هذه الشمس مخلوقه لا يتمكن رأيها من إدراكها على ما هي عليه يعني لا يتمكن الرأي لأي مخلوق عظيم وكبير لا يمكن أن تمكن من الحطاب الحطب حدوده أو الحطابه بمعنى حوزته لا يستطيع أن يحوزه ولا أن يدرك حدوده فإذا كان هذا في المخلوقات ولله المثل الأعلى فالله عز وجل أعلى وأعظمه أجل من أن تدركه الأبصار يعني تحيط به على جهة الإدراك فلذلك كما قالها العلم وكما قالها اللغة الادراك معنى زايد عن رؤية لأنك قد ترى الشيء لكن لا تدركه فقوله عز وجل لا تدركه الأبصار لا يعني لا تراه إنما تراه لكن لا تدركه بل ربما يوحي معنى الآية فهذا ما قال بعضهم العلم أن قوله لا تدرك الأبصار يعني أنها تراه وإلا لماذا نفى الإدراك فعلا لو تأملتم بمعنى بحس اللغوي لا فعلا أن معنى الآية أن معنى الآية يفهم أن المؤمنين يرونه لكن لا يدركون تعالى الله فالله عز وجل تراه الأبصار يوم القيامة لكن لا تدرك ولو كان لا يرى لكان السياق لا تراه الأبصار لكن قوله لا تدركه دل على أن هناك من أبصال المخلوقين وهم مؤمنين في الجنة من ما يرى ما الله عز وجل بقدرة الله عز وجل لكنه لا يحاط به سبحانه نعم. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم الدالة التي على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والمساني والسنن فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك الحديث مثل هذا الحديث صريح صريح في إثبات الرؤية لعدة وجوب بل محكم هذا الحديث محكم وكثير من حديث الرؤية محكمة في إثبات الرؤية فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتحدث عن عظمة الله عز وجل وعن ألائه ونعمه وعن نعيم الجنة فسأله الصحابة في معرض ذكره للرؤية فسأله الصحابة سؤالاً موجها إليه صلى الله عليه وسلم وهو المبلغ عن ربه سؤالاً صريحا في الإشارة إلى الرؤية العينية هل نرى ربنا يوم الكيامة؟ ويتكلمون بهم عرب والنبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم ويتكلم بلسان عربي مبين وليس في الحديث ما في سياقه لا قبله ولا بعده وكذلك الحديث الأخرى ما يدل على أن المقصود بالرؤية غير رؤية البصر بل الحديث يشهد آخره لأوله هل نرى ربنا إذا تكلم المتكلم عن الرؤية في مثل هذا السياق هل تنصرف لغير الرؤية البصرية تأملوه إذا هذا السؤال هل ينصرف أو يمكن أن يحتمل أن المقصود به على هذا السياق غير رؤية البصر طبعا لا ثم بعد ذلك أكد هذا في تشبيه رؤية الله عز وجل في تأكيدها والجزم بها ووضوحها والتحققها برؤية الناس للشمس والقمر ليس دونهما سحاب والشمس والقمر بأي شيء ترى الآن الله خليستطيع الأعمى الكفيف ان يدعي لنا أنه رأى الشمس وهو لا يملك القدرة لا يملك الآلة للرؤية طبعا نكذبه إذن فقول النبي هل تضارون في روة الشمس والقمر ليس دونها سحاب أيضا الإشارة للسحاب مادي أشيء مادي يحجب العيون لا يحجب القلوب يحجب العيون عن الرؤية السحاب يحجب القلوب عن الرؤية لا يحجب العيون عن رؤية ولو كان كما قال المعتزلة من الرؤية القلبية لما كان لذكر السحاب فائدة لأن السحاب هو الذي يحجب رؤية العين لكنه لا يحجب رؤية القلب لأن الرؤية القلبية أمر ليس بمادي ولا يمكن أن يخضع للعوائق المادية المنظورة إذن فالإشارة إلى السحاب دليل على أن الرؤية بصرية فعلا. لأن السحاب إنما يحجب أبصارنا عن رؤية الشمس والقمر فمن هنا صار الحديث محكم ودليل قاطع على أن المؤمنين يرون ربهم بأبصارهم في الجنه لله عز وجل على ما يليك بجلاله نعم الحديث أخرجاه في الصحيحين بطوله وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره وحديث جليل بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرة فقال إنكم سترون ربكم عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته الحديث أخرجاه في الصحيحين وحديث صهيب رضي الله عنه متقدم رواه مسلم وغيره وحديث في هذا النص زيادة حائدة وهي أولا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرؤية في معرض نظره بعينه إلى القمر النبي صلى الله عليه وسلم كان اصطحاب عنده جلوسا فنظر إلى القمر فلما نظر إلى القمر تذكر الرؤية فقال إنكم سترون ربكم فرعا ليس مقصود تشبيه القمر بالله عز وجل إنما المقصود به تشبيه الله عز وجل بالقمر إنما المقصود به تشبيه رؤية الله عز وجل في الجزم بها ووضوحها وتأكيدها برؤية القمر ليس دونه سحاب ليلة الرابع عشر وهو أوضح ما يكون القمر ثم في نفس النص قال إنكم وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عنه إنكم سترون ربكم عيانا نعنى عيانا بالعين الباصرة العين الباصرة هذا معنى عيانا تصريحا بالعيون بالعيان اللي هو فعل العيون وهو فعل العين الباصرة في الرؤي نعم وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى الرداء الكبرياء على وجهه في جن في جنة عدن اخرجه في الصحيحين ومن حديث ابي العظه هذا في تصريح بامكان الروح تصريح بامكان الروح وقد ارد وقد اورد هذا الحديث بعض المعاصرين الذين انكروا الروح طبعا تبعا لمن سبقوه لكنه دندن هذا حولها الحديث كثيرا زعم به أنه يرد الرؤية يقول أن الرؤية غير, غير ممكنة لأن الله عز وجل جعل بيننا وبينها رداء كبرية مع أنها دليل على امكان إمكان الرؤية لماذا؟ لأن, النبي لأن الله عز وجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما نفى رؤية الله عز وجل من كبير عباده إنما ذكر الحاجب الذي تحت قدرة الله عز وجل الذي يحجبهم عن الرؤية. ما بين القوم وبين أن يروا ربهم ما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء كبرياء وهذا أمر متعلكم بقدرة الله عز وجل فإذا الله عز وجل رفع عنهم هذا المانع رأوا فدليل على أن الرؤية مثبتة لكن دونها حاجز هذا الحاجز خاضع لقدرة الله ما بينه وبين أن يروا ربهم إلا كذا إذن الرؤية ممكنة ممكنة لكن الله عز وجل حجبهم برداء الكبرياء والله عز وجل الذي حجب برداء الكبرياء قادر على أن يرفع هذا الحجاب إذا شاء وقد ثبت أنهم يرون نعم ومن حديث علي بن حاتم رضي الله عنه وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فليقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك فيقول بلى يا رب الحديث أخرجه البخاري في صحيحه طبعا هنا أشار إلى أمرين إلى مسألة الرؤية والتكليم إلى مسألة الرؤية والتكليم وقوله ليس بينه وبينه حجاب يعني عن الرؤية ولا ترجمان يعني عن التكليم وهذا متعلق بلقاء الله عز وجل يوم القيامة في المحشر قبل. الرؤية التي تثبت للمؤمنين متعلق بما يسميها للعلم الرؤية العامة وهي أن جميع الخلائق يوم القيامة يرون ربهم لكن الرؤية تختلف ما بين شخص وآخر فالمؤمن يرى ربه رؤية المسرور والكافر يرى رؤية ربه, يرى ربه وهو حسير البصر نادم كئيب خجل من ربه عز وجل فلا يتمتع بالرؤية كما يتمتع بها المؤمن فلذلك قال وَلَيَلْقَيَنَّ الله أَحَدُكُمْ يوم الْقِيَامَةِ ليس نقصود به مجرد اللقاء العام لأنها لأن هذا لقاء خاص لكل فرد أحدكم وليس بينه وبينه حجاب عن الرؤية ولا ترجمان في مسألة سماع كلام الله عز وجل فيرى الله عز وجل ويسمع كلام هذا على القول بالرؤية العامة وهي محل خلاف هل هي بصرية خالصة أو قلبية أو بعضها بصري وبعضها قلبي أو هي بصرية للمؤمنين ولغيرهم لا تثبت الرؤية البصرية إنما أي كفار والمنفتين يدركون أن هذا ربهم لكن لا يستطيعون رؤيته مما لك الله من أعمال غير صالحة هذا مسألة خلافية إنما القاطعين في رؤية المؤمنين ربهم الجن ولا ترجمان ترجم له فلا إلى آخره نعم سيأتي الكلام على مسألة تكليم الله عز وجل لعباده لصوت نعم وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين صحابية ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ولولا, إن ولولا أني التزمت الاختصار لسقت في الباب من الأحاديث ومن أراد الوقوف عليها فليواضب, ع... فليواضب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي الخلق بفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعر هنا أشار الأشارة صاحب الهامش إلا أن حديث يناديهم بصوت يسمعهم بعد كما يسمعهم من قرب إلا أنه ضعيف وخلص أنه ليس هناك ضرورة إلى إتبعته طبعا ليس من منهج السلف هذا الأسلوب السلف رحمهم الله إذا ثبت عندهم الحديث قالوا به وقالوا بالمقتضاء وحديث إثبات الصوت لله عز وجل أو إثبات الصوت لله عز وجل اختلف فيها في, معنى في, في كلمة صوت أما مسألة النداء أن الله ينادي عباده وأنه عز وجل يكلمهم فهذا ثابت بنصوص قطعية مسألة الصوت وردت بأحاديث صححها كثير من أهل العلم وبعضهم حسنها وبعضهم ضعافها والضعيف طبعا إذا لم يرتقي إلى درجة الصح معها فإنه لا يثبت به صف لكن الراجح الله أعلم أن أحاديث إثبات الصوت مرتبطة بأحاديث إثبات النداء وأحاديث إثبات التكليم والنداء والتكليم ثابت بأحاديث صحية ولذلك قال كثير من السعف أنه لا يعقل أن الله عز وجل ينادي عباده ويكلمهم لمجموعهم وبأفرادهم إلا بصوت لأنه ورد في النصوص الأخرى أيضا لشارة إلى السماع إلى أن العباد يسمعون يسمعون كلام ربهم فالسماع لا يكون إلا للصوت هذا قول السنة فلذلك رجح إثبات صفة الصوت بناء على أن الحديث التي وردت فيها حسنة وبعضهم صحاحها وقد أشار الألباني إلى حديث إثبات الصوت هذا الحديث نفسه أشار إليه في الحديث الصحيحة وحسنه وصحاحه وأيضا ذكره في صحيح الجامعة الصغير مع الحديث الصحيح فإذا مسألة الصوت كما قال السلف مرتبطة مسألة إثبات النداء وإثبات الكلام لله عز وجل على مالك جلال الله وليس في الصوت في الصوت تكييف ولا تشبيه فإذا عقل أن يثبت في النصوص النداء ويثبت في النصوص التكليم كذلك يثبت الصوت إذا ورد بأسانية صحيحة فما أدري لماذا جنح الشارح عفو الله عنه إلى مسألة التنص من إثبات هذه الصفة وليته أشار إلا أن الخلاف فيها وارد لألا يجزم أو يشعر كلامه بالجزم بنفيها أما أن الخلاف فيها وارد فصحيح لأن بعض الصلف قال أو بعض العلم قالوا لا ينزم من إثبات النداء وإثبات التكريم إثباث الصوت هؤلاء لم يثبت عندهم حديث, حديث الصوت فما الذين ثبت عندهم فلا أشكال عندهم إطلاق نعم الذين أنكروا الرؤية صنفا صنف يمكن الأحاديث إطلاقا ويؤول الآيات مثل قولها عز وجل وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة وقوله عز وجل الذين أحسن الحسن وزيادة وقوله عز وجل ولدينا مزيد ونحو ذلك من الآيات التي صريحة في إثبات الرؤية والنبي صلى الله عليه وسلم فسرها بأحاديث صحيحة بإثبات الرؤية على هذه الآيات يؤولونها هذا الصنف الأول والأحاديث يردونها حتى وإن كانت صحيحة قطعيا وصنف آخر كما يؤول الآيات يؤول الأحاديث التي لا يمكن ردها لكن تأويلهم بتعسر تأويلهم بتعسر فهم يفسرون الرؤية بأن الرؤية قلبية حيانا وأحيانا يقولون يرى إلى غير جهة مع نفي الفوقية والاستواء والعلو وهذا مذهب متكلمة الأشاعر المتريدية فإنهم يقولون بالرؤية إلى غير جهة مع أنهم يعدون في الجملة من مثبتة الرؤية لا يعدون من نفاة الرؤية لكن تفصيلات حول الرؤية تشبه قول المعتزلة بل يكاد بعضها العلم ينزمهم بنفي الرؤية حتى أن المعتزلة قالوا لهم أنتم تنفون الرؤية بهذا إذا قلتم يرى إلى غير جهة فهذا نفي بالرؤية لأنه لا يوقع أن يرى إلى غير جهة إذا قلتم يرى فقولوا فوق وأشبتوا الاستواء والفوقية والعلوم المهم أنه الذين أنكروا رؤية منهم من يرد الحديث ومنهم من يتأولها والتأول صعب جدا وكيف تعلم أصول, أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله وسلم على نبينا محمد يشير بذلك إلى أن الذين أنكروا الرؤية يعني الكلام هنا عن الرؤية يشير بذلك إلى أن الذين أنكروا الرؤية لم يكن إنكارهم يعتمد على أدلة من الكتاب والسنة بل, بل معارضوا بل كانت أصولهم معارضة التي أنكروا به القدر معارضة لكتاب السن والذين تولوا كبرهم في انكار القدر والجميع والمعتزلة والجميع والمعتزلة مصادر التلقي عندهم أولا لا تنحصر بكتاب السنة وثانيا لا يقدمون فيها الكتاب السنة على المصادر الأخرى بمعنى أنهم حينما ضلوا في تقرير قواعد عقلانية وفلسفية قرروا بها العقيدة وعارضوا في الكتاب السنة حينما وقعوا في ذلك وقعوا أيضا في تقديم هذه القواعد على الكتاب السنة وتحكيمها فيها فالجهمية في شبهتهم في, في انكار الرؤية وكذلك المعتزلة تبعا لهم وكل من أنكر الرؤية شبهتهم عقلية فلسفية وليست من الوحب شيء فلذلك لما قيل لهم هذا كلام الله ورسوله فما تقولون به جاءوا بداهية أخرى وقالوا إذن كلام الله ورسوله نعود به إلى العقل كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم نعود به إلى العقل فما صدقه العقل خذنا به وما كذبه كذبناها أو رذبناها أو أولناها وهكذا الأهواء يجر بعضها إلى ما هو أشد إلى أن يقع صاحب الهواء في الكفر الصريف وهو يدعي أنه ينصر الحق إذن هم علموا أصول, أصول دينهم من غير الكتاب والسلم بل أخذوها عن آراء الفلاسفة تماما وقواعد الفلاسفة ليست مبنية على الإمام بالوحي إنما مبنية على الأوهام والتخرصات نعم وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحاب رسوله الذين نزل القرآن بلغتهم وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار وسئل أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا وما الأب فقال أي سماء تضلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم نقف عند هذا الحد والمقصود أن أمور العقيدة هنا المقصود هنا في هذا المقطع أن أمور العقيدة لا توقض إلا من كتاب والسنة وأنها لا تفسر إلا أيضا عن علم لا تفسر نصوص الكتاب والسنة إلا عن علم وأتى بالكلام البكر رضي الله عنه حيث توقف في تفسير أمر من عالم الشهادة الأبد ليس من أمور الغيب إنما هو من الأنعام التي نعم الله بها على إباده لكن نظرا لأن أبا بكر رضي الله وقتها لم يكن يجزم بمعنى الأب لأن العرب ربما تفسر الأب بأكثر من تفسير فتوقف أن يفسرها نظرا لأنها من كلام الله وهو لا يجزم بمراد الله عز وجل هذا إذا كان في أمور تتناولها عقول الناس وهو من عالم الشهادة ويتركها فكيف بالأمور التي لا تدرك العقول وهي أمور العقيدة كالرؤية وكلام الله عز وجل واصل الله وسلم عن أبينا محمد وآله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرئي بالمرئي ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل, وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ومن قال يرى لا في جهه فليراجع عقله فاما ان يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء والا فإذا قال قال والا قال يرى لا امام الراي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن ولا عن ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة وفي هذه المسألة يرد على المتكلمين على متكلمة الأشاعر وما تريدين الذين قالوا بالرؤية لكن زادوا في إثبات الرؤية بكلام لم يعهد عن السلف ولم يفهم من النصوص بل هو يناقض المفهوم المباشر للنصوص وسبب ذلك من للمعتزلة ألجأهم إلى مثل هذه المقولات ودائما أي إنسان يصاب بالجدل لا بد أن يتأثر بأقوال خصومه لأن الجدل خاصة في أمور الغيب وأمور الدين التي لا تأخذ إلا من النصوص لا بد أن يؤدي بصاحبه إلى أن يسلك مساكل مسالك عقلية لا يتخلص منها وينزمه خصومه بما بما لا يكن له على بال بل ينزم نفسه يأخذه الخصام والجدل والتمحل إلى أن ينزم نفسه بأمور قد تخرج عن أصول العقيدة الصحية ومن هؤلاء المتكلمون المتكلمون تكلمت الأشاعر المتريدية بالذات لما توفرت لهم نصوص الشراء في القرآن والسنة في الرؤية أثبتوا الرؤية لأنه ليس من ينكر ما ثبت في النص الشرع بل يثبتون ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن من حيث تقرير العقيدة يقررون العقيدة بالعقول وصول العقيدة يقررونها بالعقول فلما لجأوا إلى تقرير الرؤية بالعقل مع الشرع والعقل لا طاقة له بمثل هذه الأمور ولا يمكن أن يطلع الغيب لما قرروها بالعقل اضطروا بأن ينفوا أشياء تفهم من النصوص وأن يثبتوا أشياء لم تفهم من النصوص فما, فما مما نفوه مما لم يجد في النصوص أن قالوا إن الله يرى لا إلى جهة أو إلى غير جهة طبعا سبب ذلك أنهم تأثروا بالمعتزلة في نفي العلو بالذات لله عز وجل ونفي الاستواء كما يقره السلف ونفي الفوقية كما تفهم من الشرع والعقل السليم فلما نفوا العلو أو أولوه ونفوا الفيقوا يعولوها والاستوى كذلك اضطروا حينما أثبتوا الرؤية بأن يقول يرى إلى غير جهة لأنهم لو قالوا أن الله عز وجل راهلوا من هنا فقط ولم ينفوا الجهة للزم من إثبات الرؤية إثبات العلو وإثبات الفوقية لأن كل ما يرى لابد أن يرى إلى لا بد ان يرى بمقابل ال... لا بد ان يرى الى جهه مقابل الراي وليس بالمقصود باثبات الجهه هنا أو الحديث عنها الجهه المخلوقه انما الجهه التوجه توجه البصر البصر لا بد ان يتوجه الى شيء والله عز وجل شيء وله وجود ذاتي سبحانه فاذا راتها بصره منين يوم القيامة في الجنة فإنما يرونه فوقهم فعال الله عما يزعم الذين آفوا نفوا العلو فالله عز وجل يراه المؤمنون من فوقهم والفوق كمال والعلو كمال لكن لا يزم من إثبات الفوقية والعلو أن نلتزم لفظة جهة إلا على سبيل قصد العلو بذاته أو الفوقية بذاتها أما الجهة التي تفهم عند بعض الناس التي هي الجهة المخلوقات أو الجهة التي تكون حيز ومكان فهذا لا يليق بالله عز وجل لأن الله عز وجل لا يحويه شيء من مخلوقاته فهو فوق جميع الخلق لكن الأبصار تراه من فوق ومن هنا تلازم إثبات الرؤية مع إثبات الفوقية والعلوم سواء كانت الرؤية بصرية أو حتى تعلق القلب بالله عز وجل فإنه دليل على العلو كما أنه أيضا يجتمع, به يجتمع في الرؤية تعلق القلب وتعلق البصر بالله عز وجل فعلى هذا الرد هنا هو على الأشاعر والماتردية الذين قالوا يرى إلى غير جهة وليس كل المحدثين منهم وكثير من الفقهاء يثبتون كما يثبت السلف لكن أقصد أهل الكلام منهم فهم يقولون أن الله تعالى يرى إلى غير جهة لذلك رد عليهم وقال هل تعك الرؤية بلا مقابلة طبعاً ليس المقصود بالمقابلة هنا أن نشبه مقابلة المخلوق للخالق أو مقابلة أو رؤية المخلوق للخالق برؤية المخلوق للمخلوق لأنما المقصود هنا أن هناك أمر يفهم من النص يفهم من النص بالضرورة وهو أن المؤمنين إذا رأوا ربهم والله عز وجل فوق سمواته فإنا ما يرونه من فوقهم تعالى الله عما يزعم الذين ينفون الفوقية ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله قصد هنا لا في جهة يعني إلى غير جهة لا يقصد بفيئ هنا الضرحيل وإلا فالله عز وجل ليس في جهة بمعنى أن هناك جهة تحويه تعالى الله إنما جهة العلو العلو جهة والفوقية جهة فمن هنا لا يصح أن يقال لا يرى إلا في جهة لأن هذا نفي للعلو والفوقية ولذلك تزادوا في هذا الأمر بكلام لا يليك للمسلم أن يقول في حق الله عز وجل وكل هذا الكلام لا يليك لكن السلف تكلموا فيه اضطراراً لنفس شبهات قال بها طائف المتكلمين ثم بل بليت بها الأمة وعمت حتى فتن بها العامة فمن هنا لا كان لابد من الرد من قبل طلاب العلم فيقول إذا قال يرى لا أمام الأرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته هذا كله جدر اتراض جدري رد عليه كل من سمعه بفترته السليم هذا الدليل يشبه الدليل الذي قالوا به هذا الذي قالوا به أحد الأحد العلماء للجويني حينما كان يقرر تأويل الاستواء وتأويل الفروقية فإنه رد عليه برد ثطري يصلح حتى في إثبات الرؤية رد ثطري بعيد عن التعقيدات والتفاسف كان الجويني يقرر في منبر تأويل الاستواء لله عز وجل وتأويل الفوقية الذاتية والعلوم فأراذ أن يلقي عليه أو يلقي له الحجة بأبسط اسلوب فقال له ذاك العالم دعنا يا أستاذ يقصد أبو المعالي يا أستاذ دعنا من مسألة الاستواء يقصد بهذه أننا مفروق منها نصفا لكن كل عن هذه الضرورة التي نجدها يجدها الداعي في قلبه إذا دع الله عز وجل وهي ضرورة التوجه إلى الله سبحانه أليس الإنسان يشعر بجميع مشاعره إذا دع الله مستحذرا دعاءه يشعر بالتوجه لفوق أليس كذلك على أي وضع كان قائما أو مضطجعا أو أي على وضع كان إذا دع الإنسان ربه دعاء دعاء قلب مستحضر فيه تشعر بجميع مشاعره أنها تتوجه إلى الله عز وجل إلى فوق بل هذا حتى في حيوان الحيوان إذا مسته ضرورة شخص الوصر هو إلى السماء فإذا التوجه إلى الفوق فطرة فطر الله الناس عليها حينما يرجعون إلى الله عز وجل فمن هنا فالله فالإثبات فوقية العز وجل بسوعة العرشة اسبوعين و3 والنص جاي يؤيده